في الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هل يجوز أن تفسر الرؤية بالرؤية العلمية للبصرية حتى يمكن توحيد أوائل الشهور العربية؟ موضوع توحيد بدء الصيام وبالتالي توحيد العيد في البلاد الإسلامية موضوع ناقشه الفقهاء في القرون الأولى وفي القرون الحديثة وهم جميعا متفقون على أنه لا تعارض بين الدين والعلم أبدا فالدين نفسه يدعو إلى العلم وفي مسألتنا هذه علق الحديث الصوم والإفطار على رؤية الهلال فإن لم تمكن الرؤية بالبصر نجعنا إلى العلم والإرشاد إلى إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما توجيه لاحترام الحساب الذي هو مظهر من مظاهر العلم والراصدون للهلال يستعينون بالمناظير وهي أدوات علمية كما يستعينون بمصلحة الأرصاد في أجهزتها وإمكاناتها الأخرى والموضوع له بحث طويل علمي وديني وأكتفي هنا بذكر أن مؤتمر مجمع البحوث الثالث المنعقد في سنة 1966 قرر بشأنه ما يأتي اولا أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هي الأساس لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكنا قويا ثانيا يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفادة كما يكون بخبر واحد ذكرا كان أو أنثى إذا لم تتمكن التهمة في إخباره بسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به ثالثا خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به أما إزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عندما خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك رابعا يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما خامسا يرى المؤتمر أنه لا عبرته. في اختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة سادسا يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم وبناء على هذه القرارات سار العمل في مصر على إعلان مبدأ الصيام ونهايته بعد الاتصال بالدول الأخرى هذا وأود أن يتنبه المسلمون إلى أن هناك عوامل أخرى لها أهميتها البالغة وأثرها القوي في وحدة الأمة الإسلامية من أهمها توحيد التشريع والقضاء والنظم الدستورية والاقتصادية والثقافية على أساس من الدين الذي يدينون به جميعا فإن عدم توحيد هذه الأمور وغيرها هو الذي بعد بين المسلمين وجعلهم نهبا لغيرهم من الدول وجعل رابطتهم مفككة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عنه إذ يقول ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم والله أعلم